السلام على المعذب بحلق القيوم السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة يا أسد بغداد شلون حالك سيدي وانت سجين تعذبت بسجن هارون اللعين Ya Asad Baghdad ya Asad Baghdad ya Musa ibn Jaafar Ya جبدأ كل <سؤال> نحر لحسين بن الزيجية امتداد الفورة بالغاضرية جبدأ كل نحر لحسين بن الزيجية امتداد الفورة بالغاضرية نشعل الثوار لشراف قضية كرب لايب الدماء الموسوية من أبو السجاد من أبو السجاد للكاظم المنحور يا أسد بغداد يا أسد بغداد يا موسى بن جعفاد يا أسد بغداد يا أسد بغداد يا موسى بن جعفاد Ya Ashad Baghdad ya Musa ibn Jaafar Ya Ashad Baghdad ya Musa ibn Jaafar لا رشيد لسمي مكبد الغدور بعد ما بزجونا قطة العمور لا رشيد لسمي مكبد الغدور بعد ما بزجونا قطة العمور وادوا يطفوا نورك يا البدور يلو اسيل لو كل خديع وكل, وكل مكره في حلنا مجاد في حلنا مجاد نادى الله اكبر يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا موسى بن جعفر يا اسد بغداد الموسع الوحيد لهذا العمل استوديو ومحسسة جاسم الكار يا اسد بغداد يا موسى بن جعفار يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا موسى بن يا أسد رغداد يا موسى بن جعب انت يا صورة علي داحي الباب بي هشوفك يا إمامك الكتاب انت يا صورة علي داحي الباب بي هشوفك يا إمامك الكتاب كل حرف مكتوب برهان وجواب انت عبر بغرض العدو هذا العدا جمرتنا حقا جمرتنا حقات للكفار تشععر يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا موشب نجعفار يا اسد بغداد يا موشب نجعفار يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا موسى Ya Asad Baghdad, Ya Asad Baghdad, Ya Musa ibn Ya Asad Baghdad, Ya Asad Baghdad, Ya Musa ibn Jahfad Shiyaitak jinoon waksikib demih, ذابت حزن مثل الشميع يعدق جي انا ونواسيك بدمي الله ابنا حزن مثل الشميع بعدد ما تنشل ما واجوب الجميع صوتنا بعلى السماوي ينسمي وما يزيد عناد يا يزيد عناد حبكم فوقيك ومر يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا موسى بن جعفر <تصفيق> يا أسد مغداد يا موسى بن جعفار يا أسد مغداد يا أسد مغداد يا موسى بن جعفار الإخراج والهندسة الصوتية جاسم الكعبي أداء المنشد خادم أهل البيت ميسم الساعدي كلمات الشاعر الحسيني أو آيات الشويلي يهدى ثواب هذا العمل إلى شهداء جسر الأيم المظلومين تم التسجيل في استيديوهات ومؤسسة جاسم الكعب الإسلامية التوزيع طارق حمامة بغداد مدينة الصدر نهاية شارع الشوادر قطاع 36 موبايل 0771-209 5848 ومن الله التوفيق يا اسد